ومن يقرب منكم لله ورسوله وتعمل صالحا ت يؤكد اجرها برتين واعتدنا رفقا كريما ك أ ح د من النساء ان إل اتقيتن فلا ترفعن بالقول فيروا مع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج ا ل ج ا ه ل ل م ي ة ا ل أ و ل ى واقمنا الصلاه واتينا الزكاه واطيعنا الله ورسوله انما يريد الله ل ي ذ ي ل عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آ ي ا ت الله والحكمه إ ن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقائدين و ا ل ق ا ئ ت ا ت والصالحين والصالحات والصابرين والصابرات و ا ل ق ش ع ي ن والقاشعين ا ل م ت ق د ا ء الله ص ا ا ئ م و ا ل ح ي ن فروجهم والذاكرين والخافظات كثيراً ى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 ومن يعص الله ورسوله فقررن ضلالا مبينا وان تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه امشك عليك زوجك واتق الله, الله وتخفي في نفسك والله مبدي وتغشا و َ ا ل ل َ أَحَقُّ ّ ه ُ أَنْ ك َ لا َ ل ك َ يكون ََُ على ََ المؤمنين َُِِْْ خ َ ر ج ٌ في ِ أ َ ج ْ و َ ا د ا ْ ع ِ ي ا ئ ه م وكان امر الله مفعولا ما كان عن النبي من حرج فيما فرض الله له سنه الله في الذين خلوا من قبل وكان امر الله قدرا قدورا لا الله و ي ش و ن ه و ل ا ي ش و ن أ ح د ا إ ل ا ا ل ل ه وكفى ب ا ل و م ا ل ا ن من محمد أبا أخذ ر ج ا ل ك م و ل ا م ي ه وكان الله بكل شيء عليما يا ايها الذين آ م ن و ا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره و ا ص ي ن ا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم إلى ل ا ن وكان ر و ل م ؤ م ن ي ن رحيم ت ح ي ا ت ه م يوم يقالهم سلام و أ ب د ل ه م أ ج ر ي كريم يا أ ي ه ا النبي إ ن ا ر س ل ن ا ك ش ا ه د ا ومبشره و م ب ي ر ا وداعي ا اللهم ا ج ع م ن ي ر ا ل ممن ؤ ي ن بأن ل ه م من ا ل ل بضلا ه ب ك ي ر ا ل ل ك ا ف ر ي ن و ا ل م ن ا ف ق ي ن ودع امر ه وتوكل على الله ومن ك ب ا ل ل ه منهم طلقتموهن ثم طلقتمون ه من قبل انت مسجون فما لكم عليهن من عده ترجونها فمتعون وتبرحون ترقا يا أ ي ه ا النبي إ ن اهلا لك ادواجك يا ايها النبي يا اهلا ك أ د و ا ج ك ا ل ت ي آ ت ي ت أ ل و ر ه ن د و ا ج ك يا مينوك ي م ي ن ك م الله أفاء عليك و ب ن ا ت ي عمك و ب ن ا ت ي عمك و ب ن ا ت ي ف ا خالك و ب ن ا ت ي فاضي كاللاتي ادم على كرم رمضان مؤمنه س ه ا ل ل نبي وامرأة إن ولكن يجب ان د ا ل ب يكون أن يستمتحى خالصة هذا المؤمن ي ن ؤ و ل ي عنه ويرضين بما آ ت ي ت ه ن كن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله علما ً خ م ي م ا ً لا يحل لك النساء من بعد ولا أ ن تبدلن موسوعه أ ج ب ك ح س ن ن إ ل النابلسي ما ك ك و ن آمنوا ل ا ل خ ل و ا بيوت الاسلاميه ن ب ي إ ل أن ي ك إلى ط ع غ ن ا ولكن ان دعيتم فتفروا فإذا طعيتم ت ت ولا إن ذلكم ن كان يعبدين النبي ف ي س ت ح ب ي منكم والله لا ي س ت ح ب ي من الحق و إ ذ ا س أ ل ت م و ه ن ان متى ن ف ت انو ا ن ي وراء حجاب ذلكم أ ط ل ع و ا لقلوبكم وقلوبه وما كان لكم أ ن تؤذوا رسول الله ولا أ ن تنكحوا أ ز و ا ج ه من بعده ابدا ذلك ك ان تبدوا شيئا أ و ت ف و ا فان الله كان بكل شيء عليما لا تناق عليهن في آ ب د ا وتقينا ل ل ه إ ن الله كان على كل شيء شهيدا ان الله و م ل ا ئ ك ت ق و ل ص ل و ن على النبي يا أ ي ه ا الذين امنوا ق ل و ا عليه وسلموا ت ك ل ي م ا ان الذين يؤذون الله ورسوله لعلهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتشفوا فقد احتملوا بهتانا واثما يا ايها النبي كل ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يلدين عليهن من جنابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا لئن َ لم َْ ينس َ للمنافقون َِ والذين َََِّ في ِ قلوبهم ُُ م ر َ ض ُ و ن َ والمرزقون ََُْ في ِ ا ل ْ م َ د ِ ي ن َ ة ِ لنغرين َََُِّْ كريم ْ ثم َ لا َ ن َ ا ب ر و ن َ ك َ فيها َ إ ِ ل َّ ا قليلا ًَِ مَلْمُونَ أ ي ن م ا تقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا س ن ة الله في الذين خلوا من قبل و ل ن تجد لسنه الله تبديلا يشأل جنس عن السادق الإنسان وما يدريك لعل ا ل س ا ع ة تكون قريبا إن لعن الكافرين سعيرا. خالدين الله سعيرا فيه وأعدلهم يوم تقلب الوجود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 وجبال ا ا ل ل ر ض و و ا ل ج ب ا ل ف أ ب ي ن ان يحملنها و أ ش ت ق ن منها وحملها ا ل إ ن س ا ن إ ن ه كان ظلوما ج ه و ل ا ليعذب الله ا ل م ن ا ف ق ي ن والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنين وكان الله غفورا رحيما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض وله الحمد في ا ل آ خ ر ه وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض وهو الرحيم ا ل غ ف و ر وقال الذين كفروا لا ت أ ت ي ن ا ل س ا ع ة قل بلى وربي ل ت أ ت ي ن ك م عالم ا ل ي ب لا يعجب عنهم ا ق ا ل ذره في السماوات ولا في ا ل أ ر ض ولا أ ص غ ر من ذلك ولا يجدين الذين آ م ن و ا و ع م ل و ا ا ل ن ا ل ح ا ت أ و ل ك كريم في لهم مغفرة ورزق والذين س ي آياتنا معاددين و للعلوم ه م ا من الأليم الاسلاميه ي ل ذ انزل اليك من ربك هو الحق ويهدي الى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إ ذ ا مزقتم كل ممزق للنبل في خلق جديد أ ب ت غ ى ع ى الله ك ر م ا أ م ي ا ب ل ا ل ذ ي ن ل ا ي ؤ م ن و ن ب ا ل آ خ د ي ن ا بهذه الطريقه ا ل التي ا ما تتحدث عنها غ ل بهذه م الطريقه س م ا ا و ل ض إن شأن التي أ تتحدث عنها ك بها ل س م ا إن في ذلك لايه لكل عبد ولقد اتينا داود ب ن ا فضلا يا جبال اوبي معه و ا ل ط ي ر وامنا له القدير أ ن ا ع م ل سابقا وقدر في ا ل ص و د و أ ع م ل ه صالحا إ ن ي بما تعملون بصير و ل ر د بيننا الريح عذرها شهر ورواحها شهر واخذنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه باذن ربه ومن, من ومن يجز منهم عن عيننا ي وقضو للراسات ا ل ج وقضو ر ا ل ر ا س ي ا ت يعملون من وقدور الراسيات وقدور الراسيات اهل داود الشكر وقليل من عباد الشكور فلما قضينا عليهم الموت ما دلهم ل على موته الا ذاب في الارض تاكل منساته فلما صر تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في ا ل ع ذ ا ب المهيب لقد كان لسببين في مسكنهم اله جنتان عن يمين وشمال كلوا من ر س ل ربكم واشكروا له بلده ط ي ب ك م ورب الغفور ف أ ع ر ض و ا ف أ ر س ل و ا عليهم سيد العرش وبدلناهم بجنتين وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي اكبر ص م ط واكل وشيء من سدر قليل ذلك ج د ي ن ا ه م بما كفروا وهل م ج ا ن ي ان لكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي ب ا ر ت ن ا فيها قرى ض ا ر ة وقدرنا فينا السير سيروا فيها ليالي و أ ي ا م ا امنين فقالوا ربنا ب ا ق بين أ ك ف ا ر ن ا وظلموا أ ن ف س ه م فجعلناهم أ ح ا د ي ث ومزقناهم كل م م ز ق إ ن في ذلك لايات لكل صبر شكور ولقد و َ د َّ ق عليهم ابني ف ُ تظنه َ فاتبعوه َََُّ الا َّ فريقا ً من َِ المؤمنين ُْْ وما ََ كان ََ له َ عليهم ََِْ من ْ سلطان ٍَُْ إ ل َّ ا ل ِ نعلمه ََْ يؤمن ُِ ب ِ ا ل ْ آ خ ِ ر َ ة ِ من, من ْ هو َُ منها ََ في ِ شك ٍَ وربك َََُّ على كل ُِّ شيء ٍَْ خفي ٌَِ قُلْ لِهُمُ ال لا يملكون م ت ق ا ل د ر ه في السماوات ولا في ا ل أ ر ض وما لهم فيه من ا م شر وما له منهم من ض ي ر ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن أ ذ ن حتى إ ذ ا ت ز ع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا ح ق وهو قلنا ولا من تسالون أ ر ض قل الله إ ا أودياكم عما ل اجعلنا أدرنا ولا نسال عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العظيم قل أ ا و ل ي ك الذين الحقكم بي شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما ارسلناك الا كافه الناس بشير ولكن أ ك ث ر الناس لا يعلمون ويقولون م ت ى هذا الوعد ان كنتم صادقين قل لكم عن يوم لا تستاخرون عنه ساعه ولا تستقدمون وقال الذين ت ف ر و ا لن نؤمن بهذا ا ل ق ر آ ن ولا بالذي بين يديه ولو ترائب الظالمون منكوبون عند ربهم يرجع بعضهم الى بعض القول يرجع بعضهم الى بعض القول يقول الذين استضحكوا للذين, للذين استكبروا لولا انتم لكنا قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أ نحن ص د ر ن ا ك م عن ا ل ه بعد إ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا ب ن نكب الليل والنار اذ تامروننا أ ن نكفر بالله إ اتمنوننا ان نكفر بالله ونجعله ا ن د ا ب ا واثروا الندامه لما راوا العذاب وجعلنا الاغلال في اعناق الذين كفروا هل انتم الا ما كانوا يعملون وما ارسلنا في ق ر ي ة ه م من نذير الا قال اتركوها إ ل ا قال اترفوها إ ن ا بما أ ر س ل ت م به كادون وقالوا نحن أ ك ث ر ا م و ا ل ه و أ و ل ا د ه وما نحن بمعذبين قل إ ن ربي يلصق الرزق الذي يشاء و ي ق ل ر ولكن اكثرنا س ل ا ل ه وما أ م و ا ل ك م ولا أ و ل ا د ك م بالتي تقربكم م ن د ن ا فإلا من آمن, من آمن وعمل فاولئك لهم جزاء الداخل من عمل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 وهو خير ر ا ض ي ويوم ي ح ر ه م جميعا ثم يقول للملائكه هؤلاء اياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أ ن ت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذي نظر ل الوجوه عذاب النار التي كنتم بها تكذبون واذا تتلى علينا من اياتنا بنينات قالوا ا م لما كان يعبد وقالوا ك ه ان الله يامر بالعدل و ا ل ا ح ا وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا ا ح ش ا ر ما اتيناهم فكذبوا ا ر س ل فكيف كان نكير قل انما اعظكم ب و ا ح د ة أ ن تكونوا لله مثنى و ف ر ا ح د ة أن فاتقوا الله مثنى و ا ب غ ا ث م تتفكرون ما بصاحبكم من ج ن ة إ ن هو إ ل ا م ذ ي ر لكم بين يدي عذاب شديد قل ما س أ ل ت ك م من أ ج ل فهو لكم إ ن أ ج ر ي الا الله وهو على كل شيء شهيد قل, قل ان ربي يقذف بالحق عناوون قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما نعيد قل ان ظلمت فانما اضل على نفسي وان ا ب ت ر ي ت فبما يرضي الي ربي إن ا ن سميع قريب ولو ترى افحذوا فلا توثقوا من مكان قريب وقالوا آ م ن ا ب ه و أ ن ا م ت ن ا و م من مكان بعيد وقد ت ف ر و ا به من قبل ويقذفون ب ا ل غ ي ب من مكان بسم ع ي وحيل بينهم وبينما بأشياعهم في مريب اشتغون كانوا فعل قبل إنهم كما شك مريب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ت ا ط ي السماوات والارض داعي المهام ا ت ي ترنبني أ ج ن ح ة مدنى ودعاه ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إ ن الله على كل شيء قدير ما ا ب ت ح الله للناس ا ل رحمه فلا مسك ن ا وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العلي م الحكيم يا أ ي ه ا الناس اذكروا نعمه الله عليكم هل من خالق خير الله يرزقكم من السماء و ا ل أ ر ض لا إ ل ه إ ل ا هو